أبينا ذلك في آيات أخرى، كقوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها الآية، وقوله كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم إلى قوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وقوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. إلى قوله كذلك وأورثناها قوما آخرين ومعنى بوأنا بني إسرائيل مبوع صدق أنزلناهم منزلا مرضيا حسنا قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب وسبقت له في علم الله الشقاوة لا ينفعه وضوح أدلة الحق وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقوله وإن يروا آية يعرضوا الآية وقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ظاهر هذه الآية الكريمة أن إيمان قوم يونس ما نفعهم إلا في الدنيا دون الآخرة لقوله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ويفهم من مفهوم المخالفة في قوله في الحياة الدنيا أن الآخرة ليست كذلك ولكنه تعالى أطلق عليه مسم الإيمان من غير قيد في سورة الصافات والإيمان منقذ من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. كما أنه بين في الصافات أيضا كثرة عددهم. وكل ذلك في قوله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين. قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآية صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع أهل الأرض لآمنوا كلهم جميعا وهو دليل واضح على أن كفرهم واقع بمشيئته الكونية القدرية وبيّن ذلك أيضا في آيات كثيرة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اشركوا الآية وقوله ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من لم يهده الله فلا هادي له ولا يمكن أحدا أن يقهر قلبه على الانشراح إلى الإيمان إلا إذا أراد الله به ذلك وأوضح ذلك المعنى في آيات كثيرة كقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وقوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل الآية وقوله إنك لا تهدي من أحببت الآية وقوله ومن يضل فلا هادي له والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا كما تقدم في النساء والظاهر أنها غير بنسوخة وأن معناها أنه لا يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير إلا الله تعالى وأظهر دليل على ذلك أن الله أتبعه بقوله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله الآية قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض الآية أمر الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السماوات والأرض من المخلوقات الدالة على عظم خالقها وكماله وجلاله واستحقاقه لأن يعبد وحده جل وعلا وأشار لمثل ذلك بقوله سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الآية ووبخ في سورة الأعراف من لم يمتثل هذا الأمر وهدد بأنه قد يعاجله الموت فينقض أجله قبل أن ينظر فيما أمره الله جل وعلا أن ينظر فيه لينبه بذلك على وجوب المبادرة في امتثال أمر الله جل وعلا وذلك في قوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى ان يكون قد اقترب اجلهم الآية قال المؤلف رحمه الله تنبيه آية الأعراف هذه التي ذكرنا تدل دلالة واضحة على أن الأمر يقتضي الفور وهو الذي عليه جمهور الأصوليين خلافا لجماعة من الشافعية وغيرهم قوله تعالى وأن أقم, وأن أقم وجهك للدين الآية أوضح هذا المعنى في قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية أوضح معناه أيضا بقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون قوله تعالى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين لم يبين هنا ما حكم الله به بين نبيه وبين أعدائه وقد بين في آيات كثيرة أنه حكم بنصره عليهم وإظهار دينه على كل دين كقوله إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة وقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخرها وقوله أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه الآية إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم بهذا يكون انتهى الجزء الثاني من هذا الكتاب المبارك ويليه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى وأوله سورة هود صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وإلى أن نلقاكم في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته